وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاءت في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن رسالته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ثم قال رب العزه والجلال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في الله إن الله عز وجل أنزل من السماء منهجا وطريقا واضحا بينا لا عوج فيه أنزل صراطا مستقيما صراطا فيه الهداية بأسرها ولا هداية في غير هذا الطريق طريقه محمد صلى الله عليه وسلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنه هي سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق هذه الحقيقه ان لم تكن عقيده راسخه في قلب كل مسلم فسوف تتلقف لهوا وسوف يضل ولن يرجع من ضلاله إلا إليها طريق المؤدي إلى الجن كثير من الناس اهتزت ثقته في ربه اهتزت ثقته في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اهتدت ثقته في المنهج والطريق الذي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الاخره فيريد طريقة من الغرب أو من الشرق طريقة بديلة يحسب فيها النجاة لبعده عن منهج الله يعني في الغالب اللي بيأيد النظم الغربية او الشرقيه ستجدهم أناس لا يلتزمون بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم يتهاون في التمسك بها ويظن أن الإسلام كلمة مجرد أنه قال لا لا خلاص بقى مسلم وأد ما عليه. مجرد إن حضر صلاه الجمعة خلاص يبقى كده بقى رجل مسلم. انتشرت في الآونة الأخيرة في العقد الماضي عشر سنوات اللي فاتت طرق عجيبة وقع فيها شبابنا. ووقعت فيها بناتنا طرق عجيبه يقول لك احنا قصدنا خير نريد التنميه البشرية خلي بالكم المصطلحات الفضفاضه دي التنميه البشريه والبرمجه اللغويه العصبيه غريبه المصطلحات دي والعلاج بالطاقة وغير ذلك من المصطلحات العجيبة لكن نحن نبحث عن قوة التحكم في الزاد وإن الإنسان فيه طاقة جبارة طاقة مطلقة يستطيع أن يتحكم في جميع الأشياء وأن يفعل بها ما يشاء وبعدين يقول لك فيه مفاتيح عشر للنجاح من سلكها وصل إلى النجاح ويقول لك مثلا لابد للإنسان أن يكون ايجابيا ولا ينبغي أن يكون سلبيا الحقيقه الغريب في الامر ان هؤلاء امتصوا دماء المسلمين في كتب عند تحقيقها علميا لا طائل من خلفها وحتى الذين درسوها لم يستفيدوا منها شيء اخذوا منها ملايين في دورات منتشرة وكتب مطبوعة مستوردة من الغرب والشرق. أنا أقول هذا الكلام أولا لحماية أنفسنا وأبنائنا من هؤلاء ومن فكرهم الأمر الثاني بين أن ما عندنا مما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في منهجنا وشريعتنا ما هو أكمل وأفضل وأعظم من أي إنسان يأتي ويدعونا إلى كلام غربي أو شرقي لا طائل من خلفه فإن فتن الإنسان عن دينه وصار خلف هؤلاء فلا يسلم أن يموت بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا وقد صدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه انه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشب وذراعا بذراع حتى اذا ما دخلوا جحر ضب دخلتموه هم يصورون لنا ان كل ما جاء من الغرب ارقى مما عندنا ليه يقولك ده غرب متقدم وصلوا القمر وعندهم تكنولوجيا عاليه واشياء نعجز نحن عن استيعابها وفهمها انما احنا اناس متخلفون مستوايتنا كما ترى دول العالم المتخلف خلي بالكم النظره لي اضف الى ذلك ان البلاد اصلا لما تشوف المجتمع العرب والإسلامي تلاي حق عجيبات الخمسين سنة اللي فاتوا اتبع فيها حكامنا عليهم من الله ما يستحقون طرقا شرقية وغربية شيوعية ورأس مالي وأبعد الدين والعقيدة عن أبنائنا في المقررات الدراسية يعني تخيل لما يكون واحد هو البلاء اللي احنا عايشين فيه سببه ايه واحد بتعلم من خمسين سنة أجيال بتطلع أربع سنوات في الكلية ثلاثة في السنوية ثلاثة في الاعداديه ستة في الابتدائيه كل هذه الدراسات مادة الدين ليست أساسية ولا تضاف المجموع شفت واحد في السنوية العامة بيذكر ماده الدين وبيياخد فيها درس خصوصي ما بيحصلش فالولد بيطلع بعيد عن دينه ما يعرفش حاجه عن دينه ولا عقيدته يطلع بعد كده يتخرج من الكليه يبقى صحفي يبقى دكتور يبقى اعلامي يبقى مهندس سقطته وعاقدته لم تبنى على اساس اي حاجه يراها بعقله تبقى عقيده عنده فاصبح دي بيئه خصبه للاوبئه او الامراض فتنتشر بسرعه فتلاقي واحد يقولك الصحفي الفلاني الصحفي الفلاني صحفي يعني قدام منه مساحه من الورق بيكتب فيها كل يوم قد ملعب كوره ورق محطوط قدامه كل يوم هيكتب في ايه اللي في دماغه مش بناء عن قواعد واسس ودراسه عن هدايه عن علم مفيش فتلاقي بقى ثوابت الإسلام عنده مميعة لك ايه المشكلة يعني لو واحد غير مسلم وعمل حاجة كويسة ما يخشش الجنة ليه ما يدخل الجنة ما هو الراجل ما فيش أسس عنده ما سمعش. قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فبدأ ينظر الأمور بعقله وما يراه من نفسه وهو مفتون أيضا بالشرق والغرب فتلاقي عقيدته مهلهله إنما لو واحد رجع للإسلام ودرس دينه وحتى على الأقل نقول واجب على كل مسلم أن يحصن نفسه بالعقيدة الصحيح جي واحد من الناس قال إحنا عايزين نتحكم في زواتنا وننمي بشريتنا خلي بالكم عايزه لكم على حال ربنا لما كرم الانسان قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا الانسان فينا من على احنا بننميه يعني ايه ننميه يعني ربنا سبحانه وتعالى لما, ك... لما كلمنا عن زيادة الإنسان في الخير سمها زيادة إيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أما جاء خطب الإنسان ما أنشب تنمية بشرية في المتنمية بشرية دي في حديثتها ما تنفعش ليه لأن كرامة الإنسان أعلى من أن أربي بدنه لشيء آخر يعني في الغرب هناك ما فيش دي فالشخص اهم حاجة عنده ان يعيش في صحة جيدة وفقط ويستمتع بوقته وفقط واحد يقولك يعني الاستمتاع بالصحة ده غلط لا مش غلط بس مش هي دي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وكرمنا من اجلها ليه لان ممكن شخص يلاقي نفسه مريض او يقع في المرض والمرض به يرفع ايمانه وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الإيمان سببا في دخول الجنه الجن وممكن واحد صحته سليمة زي أبي جهل ومحافظ على نفسه على صحته تمام وهو في الحضيض من ناحية الإيمان إذن التنمية دي بتبقى الحجر بتبقى الحاجه احنا منكلها شيء مصخر من اجلنا إنما الإنسان صحته وسيلة إلى غاية ربنا ادلنا الصحة ابتلاء وأمرنا بأن نحافظ على أنفسنا كأوامر تكليفيه شرعية إنما تنمية بشرية ما تتألش في حق الإنسان تتألش في حق الحيوان الإنسان ما هوش بقرة ولا حيوان إنما في الغرب يصدق عليهم هذا لأن ربنا سبحانه على قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مسوا لهم. إنما إحنا عندنا نحن كمسلمين لا ربنا كرمنا صحيح الإنسان يحافظ على صحته ويأخذ بالأسباب بقدر ما يستطيع بس ما تمهاش تنميه بشرية ده تنميه بشريه مصطلح عشان يخيل على المسلمين إنما هي في الحقيقة ما يش اسمها كده حتى في الغرب ما كده في الغرب بيسموها البرمجة العصبية إيش حكايه البرمجة العصبية دي اللي انتشرت بسبب بعض الناس اللي تعلموا في الغرب وجاءوا لنا بمفاهيم غريبة جدا دي يقول لك ايه الانسان ربنا اداله عقل سهله دي عرفناها دي والانسان فيه عقل واعي وعقل لا واعي يعني ايه عقل واعي وعقل لا واعي يقول لك هم بيقولوا كده في الغرب طب هو كل بيقولوا في الغرب احنا يقول لك العقل الواعي نسبته 10% والعقل اللا واعي نسبته 90% تبون تعرفت الحكاية دي الزاء ده كان العقل أصلا يتبع الجانب الغيب في الإنسان انت لو سألت واحد وتعالت تقول له عقلك فيه فهيقول لك عقلك في راسك تعرف خلاص يقول لك كلام نم صحيح. عقل الإنسان ليس في الرأس اللي خلقنا بيقولنا إنه وضع العقل في القلب مش في الرأس اللي موجود في رأس الإنسان ذاكرته التي يخزن فيها العلم والمعلومات إنما حقيقة العقل موجود في القلب من قبل من خلقنا انا هصدق ولا هصدق اللي خلقني اللي خلاني بيقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فدل على ان عقل الانسان في قلبه زي ما نقول الكمبيوتر فيه معالج وفيه هارد ديسك الهارد ديسك بيخزنوا فيه المعلومات والمعالج بيحلل المعلومات فربنا وضع عقل بيحل كل حاجه موجود في القلب يتبع الجانب الغيبي من القلب اللي هو تبع الروح تبع الروح شكلها ايه هم لك احنا دلوقتي نقدر نشرح الروح تشرح الروح اللي ربنا قال فيها ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اوتيته من العلم الا قليلا ما هي الخيبه ان في الاف مؤلفه بل ملايين من البشر دفعوا اموالهم عشان يتعلموا الكلام الفاضل اي والله ملايين امتصت من دماء المسلمين بسبب اقبال الكثير ممن يظن ان هذا خير وهو ليس بخير عقل الانسان محدش يعرف كيف يقول ربنا جهاز ادراكي متكامل عايز تعرفه هتعرفه ازاي ولكن هتطلع من الدماغ موجات وحاجات من دي والله ورين شوفوا الموجات اللي بتطلع نحسبها ازاي ونظبطها ازاي خلي بالكم يا اخواننا لان هي كبرى للاسف وشبهات بتيجي من الشرق والغرب وعدم ثقافتنا وعدم فهمنا لكتاب ربنا وسنه نبينا انزلق فيها شبابنا وابناؤنا يقول لك ايه بقى خلي بالك احنا نجيب الشخص وننومه يبقى شبه منور ونخليه يتحكم في ذاته عن طريق ايه يقول لك العقل الواعي هيبرمج العقل اللاواعي فالإنسان ينجح والله الكلام ده أنا بقولك وأنا عارف ان في كثير من الناس يقولك والله يا مش فاهمين حاجة الحكايه دي ما أني بقولك وأنت اصلا لما تقعد مع واحد قاعد بيتكلم في مثل هذا الكلام وانت قاعد كده مسروق قدامه وما بتسألوش الكلام ده جبته مني ودليلك عليه إيه يقولك ده أنا ببحث عن قوة التحكم في ذات الإنسان عايز تعرف بقى قوه التحكم في ذات الإنسان إحنا نبين لك ما ورد في القرآن وما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى فكرة قد لا يكفي الوقت لبيان كل ما يتطلب حول هذا الموضوع ولكن باختصار شديد الرسول عليه الصلاه والسلام هو أنجح الخلق لأن لما يجي واحد يقول لك إيه خلي بالك من القاضي يقول لك في عشر مفاتيح للنجاح ويعد لك عشر أشياء يقول لك إيه التصور والانضباط والالتزام ويرجع يقول لك ما عرفش إيه حاجات هو بيالفها من دماغه أنا لما جيب حاجة ورجل متخصص وعالم بجيبها بدليلها فيجيب لك حاجة اسمها مفاتيح النجاح وكتاب الطبع منه اتنين مليون نسخة وثمن الكتاب خمسة وعشرين جنيه يعني خمسين مليون جنيه اتخذوا من المسلمين عشان مفاتيح النجاح دي طيب مفاتيح النجاح دي يعرفها محمد بن عبد الله لا ما اراهاش ولا اقرا الكتاب ده يعني اللي يقرا الكتاب ده يبقى ناجح بحياته اه يبقى ناجح بحياته طيب الرسول ما اراهاش يبقى معنى كده ايه ان الرسول فاشل وانت بتدل الناس على النجاح ما هي دي القضيه اللي بتضبط بها قضيه البدعه وكيف نتحكم فيها واحد جايبلي لي لك مفاتيح النجاح كده؟ اولا النجاح في ايه اما اقول لك ناجح, واحد ناجح. نجح آه. نجح في إيه؟ ما ممكن واحد يتعامل بالربا ويبقى معه أموال الدنيا وعنده سيارة وعربية وفل إيه بقى ده نجح في الحياة ممكن واحد يرى ما يفعله من المنكر في النفاق السياسي وأكل أموال الناس بالباطل شخص نجس مقياس النجاح إيه النجاح اللي احنا نعرفه هو النجاح الذي قال فيه رب العزة والجلال فمن زحزح زح عن النار وادخل الجنة فقد فاز هو ده النجاح الحقيقي في الحياة يعني يمكن واحد يبقى غلبا ما معهش حاجة خالص ويبقى افضل الخلق وانجح الخلق بسبب زيادة ايمانه وضاء حسناته ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم انه لك نجاح كده كده وخلاص فقل تبقى ناجح ناجح بايه؟ في, في أي حاجه لا يا حبيب النجاح عندنا مطبور خد عندك على سبيل المسال خليك إيجابي ما تبقى سلبي يعني إيه إيجابي ويعني ايه سلبي مين اللي هيقولي ده هو إيجابي لي الإيجابية والسلبية ما حدش يضحك عليك برضه أما يقولك مثلا انت لازم تبقى إيجابي ما تبقى السلبة أقوله إيجابي في ايه ما إحنا عندنا الشخص اللي بيرى نفسه فقيرا الى الله مستعينا بالله لا يستغني عن الله طرفه عين ويرى ان مهما اعطاه الله فهو فقير الى الله دي سموها هم سلبي قولك الخوف سلبي طب انا خايف من ربنا يقولك احذف الخوف السلبي ده وحط مكانه حاجه ايجابيه كبيره ايه وسلبي ايه الخوف من ربنا منتهى الايجابي محبة الله منتهى الإيجابي انت شايفها سلبي لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها وهي قمة الإيجابي فمسألة السلب والايجابي سلبي في إيه سلبي في إيه تبقى في سلبي أي فيما حرم الله ماشي. إيجابي فيما امر الله وتعمل اللي ربنا أمر به ماشي. إنما بقوله أش كده لك ما تبقى سلبي خليك إجابي مفاهيم في الصادة مرنة القصد منها إحداث الشبهة والضلالة ولذلك يا إخواني لازم تنتبهوا إلى هذه المصحة ساعات ما تشوف حاجة غريبة وقف واسأل الشيخ تعال للشيخ يسأل والله لا اسمعت كذا وكذا والواد بيأخذ دورة في الطاقة دورة في التنمية دورة التنمية البشرية دورة في البرمجة العصبية أنا خايف اسأل الشيخ والشيخ يبين لك الكلام ده صواب ولا خطأ لكن تعالوا نشوف يا اخوانا بقى قوه التحكم في الذات ده في اسم كتاب من الكتب كتب واحد اخوانا الذي يظن انه يحسن صنعا للعالم العربي انا عشان اتحكم في ذاتي لك التحكم في الذات الزات دي عباره عن ايه ذات الانسان مكونه من شقير روح وجسد جانب مرئي محسوس شايف تشريحي قادره اقطع فيه واشوف الدكتور يشوف كل صغره فيه يشرحه وطالب الطبي بيدس كل صغره في جسم الانسان طب الغيبي روح الروح دي عباره عن ايه جسم غيبي لا يرى يصعد إلى السماء ويهبط إلى بدن الانسان زي ما ربنا قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الروح بتيجي تدخل في الإنسان إزاي بتدخل؟ معرفش ولا حد يعرفي جاوبك عن المسألة دي هم بقولوا دلوقتي هي عاملة زي الطاقة دايبيني الكلام ده دا من الفكر البوزي بتخش من الدماغ وتطلع من مع معين اللي بيحصل ذلك الإنسان لما موت الملائكة أول ما بتسحب الروح بتسحبها من الرجليه تقعد تسحب في الروح شيئا فشيئا من خلايا البدن لذلك ما توصل التركوة. اللي ربنا قال فيها كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راه وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء فالملايكه بتسحب الروح لغايه ما توصل الترقوه ينزل ملك الموت ياخذها بنفسه ويقبضها عند الترقوه هي دي اللي ربنا اخبرنا عنه واللي خلى الانسان هو اللي بننا كده انما هم لهم تفسيرات اخرى روح وجسد الاثنين على بعض نسموهم إنسان طب الجانب الغيبي اللي محدش يعرف عنه حاجة دي يقدر واحد يقول لك أنا حوصفه بالتشريح حعمل عليه تجارب وأشوف الاتقل اللي بتطلع منه ما كل الكلام ده حيبقى من باب النص ليه؟ أنت بتتكلم عن حاجة غيبية ما بتشييفه فحاجة ما بتشييفة اعترفها ازاي؟ فعشان أعرف ايه اللي موجود جوايا في الروح يبقى لازم ربنا يرسل إلي خبرا صادقا يقول لي انت يا انسان في كذا وكذا وكذا لانني اللي خلق اقول لك ماشي كده بكلام معقول حاجة تدخل العقول ونقدر نفهمه ماشي لما كدك تتكلم في المشأة تقول لي بقى الجانب الغيبي احنا بنبحث في القرآن والسنة عن وصفه فالقين الات شبع عشان تتحكم في ذاتك وتفهم مقدار قوتك ومقدار استطاعتك اللي حيترتب عليها التكليم لان التكليف متعلق بالاستطاعة احنا في ايام الحج وربنا بقول ولله على الناس حج البيت من استطاع الي سبيل الاستطاعة دي لو عرفتها صح مش هتاخر لو عندك الاستطاعة انك تروح تؤدي فرض الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قسم الجانب الغيب في الانسان في منطقة القلب الى جزئين انتبهوا للكلام دي وشوفوا الفرق بقى بين كلامنا وكلامه كلام الله عز وجل اللي ورد في القران والسنه ووصف الجانب الغيب بدقه يعجز عن ذكرها اي عالم في الحياه الا اذا عاد الى كتاب الله ربنا سبحانه وتعالى جعل قلب الانسان الناحيه الغيبيه مش المحسوسه المحسوسه عارفين فيها قزين وبطيء أجن أيمن وأجن ايسر وبطن أيمن وبطن ايسر وبينهم صماء تب والجانب الغيبي اللي محدش شايفه ربنا قالنا فيه إيه قال فيه منطقة اسمها منطقة حديث النفس فيها خواطر وأفكار كل اللي بيطلع في نفس الإنسان بيبقى في المنطقة دي اسمها منطقة حديث النفس وخلي بالك من رحمة ربنا ان رفع المؤاخذه عن المنطقه دي يعني مهما حدث الانسان نفسه وكلم نفسه وضار في فكره سواء كان خيرا او شر ما فيش حساب فصوح السلام ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها يعني لو واحد كلم نفسه أقول لي يا شيخ لو واحد يتكلم نفسه في اي حاجه في اي حاجه يتحاسب عليها نقول له لا ما يتحاسبش ما لم يتكلم او يعمل الكلمه كلم نفسك زي ما انت عايز بس لو طلعت على لسان او بقت حركه في الابدان الملائكه تعد عليك على طول تتحاسب فالواحد بقى بيقعد بينه نفسه ساعات ممكن اللي في المسجد قاعدين قاعدين يبصوا على الشيخ اللي بيخطب ودماغهم بيفكر وقاعد بيكلم نفسه بحاجه تانيه خالص كل الناس كده حتى الانسان هو بيصلي يجيله فكر عجيب جدا خلي بالك اقولك قوه التفكير هو يقولك استراتيجيه التفكير تفكير ايه اسمعوا بقى التفكير ده نظموا ايه الخواطر دي جايه من ايه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما ترك صغيره ولا كبيره الا بينها ووضحها في ابهمن الخواطر اللي بتيجي دي الكلام النفسي الواحد بيكلم نفسه الكلام ده بيجي منين فربنا سبحانه وتعالى وضع اربعه اركان اساسيه مع كل انسان الخواطر بتطلع منه الكلمات بتطلع منه اول شيء الناس يعاني. يعني ايه الناس اسم اسمه ربنا يقول ونفس وما سواه وبتكلم على نفس الانسان ومنطقة حديث النفس الانسان الكلام دي احنا وضحناه في دورة علمية متكاملة اسمها دورة مينة القدير اللي يدرسها بالتفصيل يعرف كل صغيرة وصبيرة وبدقة شديدة عن نفسه وعن ما يضره في خلجه انا بس حبيت ان انا وضح لكم جمال ما ورد عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله وكماله وصحته لأنه جاء من رب العالمين إنما كلام واحد يجي يقول لي أنا جايب لك من الغرب حاجات الغرب متقدم فخف كل اللي حاجه فلسفية أنا جابه لك أقول لك لا أنت جايب لي كناسة الكناسة بتاع الشركيات الوسنيين البوزيين والطويين من الصين وجاي تقول لي اعتقد في الكلام الفاضي كل واحد فينا في منطقة اسمها منطقة حديث النفس نزع الخير ونزع الشر واحد يقول لك يعني ايه نزع الخير والشر مكان موجود في الجانب الغيبي من الانسان بتطلع منه افكار الخير طب مين اللي بيولد للأفكار الافكار دي افكار الخير اللي بيولدها لك ويقلبها لك رب العزه والجلال مباشره من فوق عرشه اللي هي الهاما لعبده وتوفيقا لقلبه تلاقي كده انت قاعد في امان الله فطلعت فكرة في دماغك الفكرة دي جاي مني لك والله فلان الفلان جاري قابلني واحد امبارح وقال ان هو مريض ده انا واجب على ارحى ازوره انت قاعد ما تشوخي بالك فتلاقي الفكرة دبت في قلبك على فكرة من اللي جابها لك في قلبك نقولك هنا اجابها لك ربنا سبحانه وتعالى مباشرة منه. اللي هو الالهاب إيحاء او وحي يوحي الله عز وجل في قلب الإنسان الخاطر ومش هيحاسبك عليه بس ده اسمه خطر حق خطر حق خطر خير أنا أعمل إباءة لو عاقل المنطقة التانية أنا أقول لكم منطقة اسمها حديث النفس المنطقة التانية دي اسمها منطقة الكسب إرادة الإنسان ممكن يختار ان يمشي ورا الفكرة دي ويقوم يتحرك ممكن يقول لك لا أسبك مني ويطنش الخطر ده في المقابل فيه نازع اسمه نازع الشر بيطلع منه أفكار هوى الإنسان الأفكار ده اللي بولدها مصلحة الإنسان اللي بفكر فيه ربنا يتركه لنفسه إما في مشتهياته زي ما ربنا قال الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارف ذلك ما الحياه الحياة الدنيا فهو النفس بيتعلق بالدنيا واحد بيفكر في النساء واحد بيفكر في انه يروح يفعل المنكر واحد بيفكر في المال وجمع المال خواطر بتيجي هي ما حساب برضه انت يبقى لها حساب لما انت تكون في منطقه الكسب ترغب في اتباعها بارادتك وتسير خلفها بمشيئتك عندها تتحاسب انما الخطر اللي في قلب الانسان اهو نزع خير ونزع شر والانسان بين النازعين فربنا بيقول ونفس وما سواها فألهمها غرس فيها وضع فيها فجورها وتقواها يعني نازع يقل للفجور ونازع يقل للتقوى فبيقول قد افلح من زكاها زكاها يعني ايه يعني قالوا خاطر فنما واستجاب له وتحرك بناء عليه نقول هذا هداه الله واثقه الله ربنا سبحانه وتعالى دايماً الخواطر اللي بتيجي فيه خير الراجل ده دا دايما بيعمل خير وقد خاب من دساها كلمة دساها يعني اخفاها يعني يجيله خطر بالخير يخبيه يخفيه ما يستجيبش ليه يبقى هو المسؤول ده كلام رب العالمين طب ده نزع خير ونزع شر ايه كمان مما في نفس الانسان او حديث النفس في الانسان آه. يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ان كل انسان فينا عند ولادته يوكل الله عز وجل به قرينين القرين الاول طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يتسلط على الانسان بالوسواس شيطان انظرني الى يوم يبعثون اوسوس له بس انا مش حامل في حاجه غير ان انا وسوسها عشان يطعن في حكمه ربنا الشيطان طلب ده ليه عشان يطعن في حكمه ربنا يقول يا رب انت استخلفت واحد ما يستاهلش إنسان ده اعطي له الملك ده كله سيبنا وسوس له وانا لك ده ما ينفعش فربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منه استفز يعني ايه؟ خاطر بيجي من الشيطان قريب ساعة ما الانسان يتولد الشيطان الاكبر اللي هو طلب من ربنا الانتظار الى يوم القيامة لان هو ده اللي فضل يوم الايام تبو زريته زرية الشيطان اللي هو تزوج منهم وانجب منهم الابالسه ساعة ما الانسان يتولد يبعد شيطان مخصوص يقارنه ساعات ما يتولد في المقابل ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملكا مخصوصا يقارنه ودا عدل ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت عندك نزع خير ونزع شر وعندك هاتف خير وهاتف شر ده العدل ولذلك قلنا لكم منطقه حديث النفس فيها اربعه اركان من يوم ما تولد لك مكموء ملازمك ملك ما بسببش اسمه الملك القريب الدليل خلي بالك ان ممكن الكلام اللي بقوله ده واحد من الجماعه بتوع البرمجه ولا بتوع التنمية يقول لك الكلام ده احنا عايزين كلام علمي طب واللي انت بتقوله علمي ده ده كلام رب العالمين وكلام سيد الانبياء والمرسلين يبقى انت مش معتقد اصلا في دين لو معتقد في دين حتقول ما اخبر به رب العالمين حق واحنا مصدقين وحسين بيه وعارفين اثره الرسول وسلم ثبت عنه انه قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه قال واياك يا رسول الله قال واياك الا ان الله اعانني عليه فاسد يامرني بشر ما يعرفش فكنت سبب في ان القرين السوء الشيطان ده هو ان من الجن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك الحته دي عايزه تفصله بس هي القضيه في ايه انا بس عشان اختصار الموضوع الشيطان الكبير أبو الابالسه اللي امتنع عن السجود لآدم ده نزل ونصب عرشه على الماء زي ما رسول وجمع كل صرايا وأتباعه من كفرة الجن وزريةه أبناءه لان في فرق بين زرية إبليس وبين كفرة الجن كفرة الجن دول الموجودين من قبل حتى حدوث قبل آدم عليه السلام وحزبه وصنفه وجنده في عمل منظم ودقيق. ففيه بعدد البشر إذا كان ستة مليار ففيه برضو ستة مليار شيطان قريب وستة مليار ملك مع كل إنسان منه واحد يهتف بالشر والتاني يهتف بالخير نزع الخير يدعوك إلى الإيمان والملك يدعوك أيضا إلى الإيمان بس بأمر من الله عز وجل مباشر يقول للملك اهتف له كذا طيب وفي المقابل هوى النفس في الانسان اللي هو نزع الشر فيه وفي كمان شيطان قريب مش سايبه في حاله يعمل له شبهه انا بقى دلوقتي اي خطر حيطلع في قلب الانسان بيجي من طرفين يا من نزع الخير يا من نزع الشر يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر الاربعه دول لا بتحاسبش عليه تصور بقى اي خطر بيجي ربنا بس اقرب منك عشان تحمي نفسك إذا جاء خاطر من الشيطان واحد يقول لك ممكن أعرفه أه ممكن تعرفه بدقة بس عايز شرح وتفصيل بيناه في دورة منة القديم تعرف الخطر طلع من الشيطان إزاي وتمسك ربنا أرد منك حاجة واحدة رب. إن لما يجي خطر من نوعية دي قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله تقول أعوذ بالله حيوقك حينكتب حيخنس بنص القران ربنا قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في قلب الانسان يعني القرين واصل لدرجه ان يوصل وصل الخاطر وشايف الخواطر اه من الجنه والناس فالناس بيوسوس بالسوء يوصل عن طريق السمع للقلب والقلب يستجيب او ما يستجيبش ربنا لا يحاسبك علي ولكن بيأمرك بأن تستعذ بالله عز وجل مين بالله مين تقدر تقول اعوذ بالله يوقف طب لما يوقف الشيطان يبقى القلب فاضي للملك يهتف لك بالإيمان وتحس بحلاوه الإيمان على طول فمع دوام الاستعاذة بالله بتروح حقك خواطر الشيطان ويذهب منك النسيان النسيان اه لان النسيان ده هو ايه النسيان في الحقيقه عمل شيطان بيشغل الانسان فيه عن الحق وعن الواجب اللي ينبغي ان يكون فيه لعبه بيعملها الشيطان انت بتصلي المفروض من العقل ان يتابع الخواطر العقل موجود في القلب يتابع الاربع خواطر ده اربع بواعث فواحد بيصلي المفروض تكون بتركز في الكلام وفي القران بتسجد تقول يعني ايه سبحان ربي الاعلى سبحان ربدي العظيم وانت بتتكلم كده فيجي الشيطان يقوم جايب لك مثلا حاجة تايها منك فالعقل يسيب التسبيح وكلام رب العالمين وينشغل في اللي جابه الشياطين فيجي يشوفه وصله قد ايه ما يعرفش وسببها ان الشيطان القى خاطرا في قلبه ولذلك مفيش نسيان في القرآن اللي وراه الشيطان على طول قال بفرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبس بالسجن بالعصيه موسى بيقول لي فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحور وما انسانيه الا الشيطان وانذكر وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما ينسينك الشيطان فنسب النسيان الى الشيطان يعني ذكر الله وطعف ربنا سبحانه وتعالى واستعاذ بالله من الشيطان بتساعد الواحد على قوة الإيمان والتزاه ده الكلام اللي نعرف نقوله مش برمجه عصبية وكلام فاضل اتود ولا جيد وفي المقابل انت تستعذ بالله من الشيطان الملك يتحر تستغفر الله من هوى النفس وخواطر هوى النفس بمجرد ما الانسان يشتهي او يتمنى شيء لا يحل له فيقول استغفر الله العظيم يبص كده يلاقي واحدة معديه يقول استغفر الله العظيم هتلاقي هوى النفس سكن ربنا يقلب لك نازع الخير فيك مكافاه لك شوف المعادله معادله دقيقه جدا الانسان يستطيع ان يتحكم فيها بقوه ويضبط قلبه ولسانه وجوارحه وانت ما فيش اي ضغط عليك حتى لو جلف الشيطان وقعد يفكر في الذات الالهيه يقول لك من خلق كذا ومن خلق كذا وربنا سبحانه وتعالى شكله ايه والكيفية ازاي والكرسي والعرش ازاي الكلام ده كله ما عليه شيء ازاي كل ما هو فكر انما لو تحول لعقيدة ان ربنا شبهنا يحسبك عليه طب اعمل ايه لو جالي الفكر ده بسيطة تقول اعوذ بالله من الشيطان طب واحد يقول لك يا شيخ انا قلت اعوذ بالله من الشيطان وما راحش انت زهقت بسرعة الصحاب الليقول لك عندي وسواس قهري يافش حاجة اسمها وسواس قهري الكلام ده كلام فاضي هو وسواس جاءك من الشيطان وانت يقاشت بسرعة من الاستعاذ قلت اعوذ بالله والشيطان وخ... لا هو يجي لك شبه قل اعوذ بالله من الشيطان حتى لو حتوقت تقول ونهار لغاية ما هو اللي يزهق مش انت اللي كده تقدر تبرمج نفسك صح على طريقة محمد بن عبد الله اللي هي افضل الطرق صلى الله عليه وسلم واللي يلاقي ان في بديل عن كده افضل يبا بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير أقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله. صلاة والسلام على رسول الله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله أحبك في الله إن الله عز وجل ميز الإنسان وكرمه وجعله بين نجدين اثنين قال وهديناه النجدين من النجداء طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان واختيارات ده دليل على ان أنت شخص عندك قوة واختيار والإنسان مش مجبر على الأفعال انت اللي بتختارها أنت بنفسك ربنا سبحانه وتعالى يقلب القلب في منطقة حديث النفس لكن ما يجبركش انت عندك في منطقة الكسب إرادة يعني ايه كسب طب بنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب الكسب ده بيجي منين المنطقه الثانيه اللي بقول لكم عليها في القلب زي منطقه الوسين والبطين كده منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب وبينهم صمام اما اللي هو العقل عقل الانسان محطوط في الاتنين فالعقل بيتابع الخواطر والافكار ويدي تقرير الاراده اراده الانسان موجوده في منطقه الكسب نيته يسموها اراده يسموها مشيئه يسموها نية زي ما الرسول قال إنما الأعمال بالنيات ربنا يحاسبك على النية مش على حديث النفس مهما اتكلم نفسك لأن ما فيش واحد بي... ده حتى الصحابة نفسهم ناس كانوا بيفهموا لما نزل قول الله تبارك وتعالى الآية اللي بتقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لكن كان في الأول الصحابة رضي الله السلام قالوا إيه؟ يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق كلفنا بالصلاة والصيام والصدق كله قديناه لكن أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها بقى الواحد لو فكر مجرد تفكير أو جه في قلبه خاطر المدير بتاعه في الشغل مضايقه فقاعد بيقول ما فيش مصيبة تاخده ونصرح منه ما فيش كذا وقاعد يقول فيه كلام كتير جدا في جواه كلام نفسه يتحاسب على كده مجرد الكلام ده الآية بتقول يتحاسب فرحوا الرسول وجسوا على الركب وقالوا هذه لا نطيقها فالرسول عليه السلام قال لهم ايه اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك يعني نطلب غفرانك ربنا واليك المصير فلما قالوها وربنا اختبرهم في صدق ايمانهم وانهم مستعدين حتى ان يحاسبوا على حديث النفس نسخها رب العزه والجل ورفع المحاسبه والمؤاخذه من منطقه حديث النفس ونالها الى منطقه الكسب فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ساعه ما تنوي وانت قاعد انت لو خرجت هتعمل كذا وكذا من الطاعه الملائكه تديك طاعه على طول تكتب لك حسنه نويت انك هتعمل شر ينتظره عليك برضه من رحمه ربه لي اما ان يداهم الموت الشخص ويمته وهو النية النيه على المعصيه فيموت عاصي او انه يخرج وتحرك المعصيه فيكتبوها معصي خلي بالكم النقطه دي منطقه الكسب دي فيها اعمال القلوب يسموها اعمال القلوب النيه اراده المحبه الاخلاص الغضب البغض الحسد الغبطة كل ده موجود في منطقة الكسل ده عليه حساب إنما حاجث النفس من عليش حساب والعقل بالاتنين أحيانا واحد يلغي عقله خالص ويمشي على هواء زي ما ربنا قال أفرأيت من اتخذ إله هوا أي خطر من الهواء يجيش وراه وما يفكر وأحيانا واحد يفكر والشيطان يجيب له شبهة ويقعد يجادل في عقل الإنسان قل لا فا مصلحتك الدنيا كلها ماشية كده ما تسمعش رشو سمعش طار ما هو فلان بيأخذ فلان بياخد وانا هعمل اني اصلح الكون الشيطان يقعد يجادل في العقل والعقل يجادل فيه والاخر يقنع الاراضي انها تمشي في الضلال بخلاف لو واحد جه خاطر وخاطر وقال اعوذ بالله من الشيطان وانا هينفعني بايه اذا غضب رب العزه والجلال على فعله عملية في قوه التحكم في ذات الانسان لا يرقى اليه كلام اي انسان من الشرق او الغرب جايب لنا طر تنميه بشريه وبرمجه عصبيه وكلام فاضي لا يود ولا يدي. سبحان الله شوف كلام محمد بن عبد الله دقة والله دي خريطة لو تشرحت على صبورة او على بروجكتور لاتشوفوا ايات من العجب وهندسة متكاملة في كلام محمد صلى الله عليه وسلم فشتان بين هذا وسلم وغير كده بقى كل الكلام ده جوه عندك عقل منطقة حديث النفس اي خطر بيدب في القلب افرزه يتستغفر الله يستعذ بالله من الشيطان وتسال الله ان يلهمك التوفيق الى ما يحب ويرضى ما انتش احسن من رفع السلام يقول لك مره يخلي بالك 3 روايات يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين يا مصرف القلوب صرف قلبي على دين الروايه الثالثه يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دين الوقت في عندنا مقلب ومصرف ومثبت دي اسمها أسماء لله مقيدة ربنا بيقلب القلوب ورسائل القلوب العباد بين سبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ما كانش فيه لحظة بتمر عن نبع السلام ولا وقت من الأوقات الا هو كان أغلب دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين في حد مننا بيتذكر هذا ان خواطره تنضبط على طاعة الله هو ربنا هيقلب القلوب ما يثبت القلب على الدين يقلب القلب الاول بيجي تقليب التقليب بيجي منين نزع خير مره نزع شر مرة نفس دي بيسموها. نفس اللي الامره بالسوء النفس المطمئن بتيجي منين خاطر من هنا وخاطر من هنا ربنا يلهم الخاطر من هنا وخاطر من هنا فانت لما تقول استغفر الله ربنا يصرف عنك خاطر السوء ويجيب لك خواطر فيه صرفها قلبها ثم صرفها فيقول لك ثبت لي بقى على كده احذف كل الخواطر السيئة بالاستغفار والاستعاذه استعاز من الشيطان اللي جاي بخاطر فيبقى القلب فاضي وثابت على الملك وعلى نزع الخير معدل ودعايا نبعى السلام فالوحيد لو دعا ربه ان يقلب قلبه على الطاعة والايمان وان يصرف قلبه الى الطاعة والايمان وان يثبت قلبه على خواطر الخير والايمان نعمة واش بعد نعمة والكلام دي زي مولتو كله في المنطقة اللي معلاش حساب لكن إرادتك انت خر فيها هو هي حسبك كله نفس بما كسبت رهيك كده تجمع حتى الأراء الفلسفية زي ربنا الإنسان مصير ولا مخير زي ربنا بيضل الإنسان بيهد الإنسان كل ده من من ال هذه ال ال القضية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بقى لما تجد تكلم على موضوع إرادتك أنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو المنهج اللي شوف النبع السلام اتبرمج عليه ها خلينا نستخدمه الصلحاته هم قولوا برمج عصبية لا سيدي برمج عصبية يعني هو لك احنا نجيب تجربة ناجحة زي مين زي أنشتاين او ايديسون او معرفش مين اللي هم المخترعين الكبار ونبرمج الناس على هذه الاختراعات طب الراجل ده في جهنم هو علشان يعمل مصلحه في الدنيا عايزنا نبقى زيه هموت زي ما هو مات لا أنا الشخصية الوحيدة اللي ينبغي أن أتبرمج عليها وامش وأقلدها وأنا مطمئن انني بخير على طول هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي. لم يتقاعس عن الأسباب بل قال ربنا تبارك وتعالى واعد لهم ما استطعتم يقول اعقلها وتوكل خذ بالأسباب ما استطعت عمر الدنيا بالأسباب الشرعية لو علم نافع ناخده حتى لو من الغرب انما علم فلسفي وكلام باطل يتخذ منه ملايين من ابناء المسلمين تحت مسمى التنميه البشريه هو احنا عقول عشان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نربي فيها ده والذين كفروا يتمتعون ويكونون كما تاكل الانعام ده ينفع بره ما ينفعش عندنا احنا احنا عندنا زياده الايمان اتباع النبي عليه الصلاه والسلام فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم والإنسان لو استعان بالله يهيئ له الأسباب فياخذ بها ويستعين بالله في أدائها ولذلك أنت بتخرج الصبح شوف يا أخواننا النقطة مش هطول عليه بخلق الواحد معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق له الأسباب وهو اللي بيرتبها أنا بس بأخذ به بحط البذرة في الأرض وبستنى النبته تطلع فربنا يقوم خلي اهالي خلق لي النبته يقوم يطلعلي الثمره خلق لي الثمره الحمد لله ركبت الفلوكه بتاعتي او المركب ومعايا الشباك وبقول بسم الله توكلت على الله وخدت بالاسباب وطرحت الايه الشباك واحد طلع عنده السنة وجاله رزقي واسع فيقول الحمد لله وواحد نفس الفعل بس طلع عنده رزق بسيط فيقول برضه الحمد لله رزق فربنا قسم الارزاق على مشيئته فممكن يديك النتائج وممكن ما يديركش نتائج زرعت وخدت بالاسباب وده اللي حصل خلاص يعني انا خرجت بعربيتي عشان استرزق وخدت بالاسباب ما فيش ركاب بالتاكسي ما غيرش حاجه النهارده نصيبي اخ ادور في الاسباب يكون انا روحت في مشوار في زحمه يكون ما رحتش في مشوار كويس لا احسبها صح ربنا سبحانه وتعالى قالك اعقلها وتوكل خذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل طيب اخذت بالاسباب يبقى انا دلوقتي يبقى المفترض مني انني في كل لحظه ارجع له اقول يا رب افرجها يا رب وسع علينا يا رب ارزقنا يا رزاق شوفوا ازاي بينا بقى الدعاء نستغفر الله العظيم نتوب الى الله يبقى الانسان دائم لاعتصام بالله انما هم اقولك لا قوه ذاتك انت في الطاقه اعمل وما يذكرش أبداً لاستعانة برب العزة والجلال حتى لو ذكر الاستعانة ما بذكرهاش من باب أنه معتقدها لا من باب أن يأسلم الكلام اللي جايبه من عند الغربيين في البرمجات ديك علشان إيه؟ علشان تخيل عليه يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما تشوف حياته وتشوف نظامه في الاستعانة بالله عز وجل في الدعاء تجد بص تلاقي كمال الافتقار الى رب العزة والجلال، ودي مصدر قوتنا ومصدر عظمتنا ولذلك هم في الشرق والغرب بيخافوا ساعة ما يسمعوا ناس بيحبوا ربنا حقا ويتابع محمد صلى رسولا متابعة صدقة يترعبوا ولكن الإسلاميين ما لهم في تونس عشان الناس نجحت هناك وإن كان أصلا موضوع الانتخابات في الأصل والكلام عليه محتاج وقفاء لكن مجرد بس أن الإسلاميين أو اللي عايزين دين ربنا يسود في البلاد والعباد وصلوا إلى نتيجة إيجابية إيه اللي حصل الدنيا تقلبيت والناس زعلان وخايفين ومرعوبين على الرغم من مقالفة الانتخابات والديمقراطية اللي رب العزة والجلال إن مجرد إنه ممكن واحد من الجماعة أخوانا اللي نزلوا في الأحزاب يعني هداهم الله عز وجل إنه ينجح ويمسك البلد تم مانتم من تطبقوا الشرع من أصله هو ايه المشكله يعني ربنا استخلفكم في ارضه واستأمنكم في ملكي واعطاكم القوه في ايديكم وهي له ليست لكم فان لم تطبقوا منهج الله في بلدكم خلي بالكوا عيش عيشه بلطبية بلطجيه مستمر سرقه متواصل مفيش رضا انت هترضى مين الحزب الفلاني ولا الثاني كل واحد هيقول لك لا مش عاجبني خد بالك ازاي وغير كده الطمر صبر أن الله يحاسبهم يوم القيامة لا ليطاف لمن أعرض عن ذكر الله عز وجل قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربني ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتكت اياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تنسى فالقضيه إن الدنيا وسيلة إلى غاية وأن الغاية هي أن تكون في جنة الفردوس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك جنتك ورؤيتك يا رب العالمين اللهم أنعم علينا بالجنة والرؤية اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أقل